قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا, ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن أدا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا